التسجيل الرابع استمع إلى النص الآتي ثم قرأه العقيدة هي الإيمان الثابت في القلب ويسمى العلم الذي يدرس العقيدة علم التوحيد أما علم الكلام فهو العلم الذي يذكر الأدلة على صحة العقيدة الإسلامية ومصدر علم العقيدة الخبر الصادق من الكتاب والسنة والعقل السليم الذي يرشد إلى الإيمان ويدرس هذا العلم صفات الله عز وجل الإلهيات والنبوات والإيمان بالأنبياء والمعاد اليوم الآخر